إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يظلم فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ي أيه الذي نَ آم تق الله حَ قاتهِ وَلا تَ كُ إلاا وَأَنتُم مُسلمون يا أيعََّ سُتَّق رَبَّكُم الذي خلَلَقَكمُم من ننفسسِ واحد وَخَلَفَ منِنْهَا زَوجَها وَبَدََّمِهُمَا ررجلًَا كَكثير رَ وَنساء وَتَّقُ اللهه الذي تَساءلونَ بِهِ وَأَرْحان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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما قال أيها الناس فإنكم تسفعدون لاستقبال ضيف كريم يقبل عليكم في كل عام بخيره وعبره ويأتيكم في كل سنة بلوره وبركاته فيصدل توفه على المؤمنين وينشر نوره ليضيء الطريق للتائبين ويدفح أكياسه للمتزودين ويبسط جناحه للمتهجدين إنه شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن وإن من شيء من المسلمين إكرام ضيوفهم فعليكم أيها المؤمنون بإكرام ضيفكم الذي أكرمكم الله به وفضلكم على سائر من سبقكم من العالمين فأكرم نهاره بتحقيق الصيام وأكرموا ليله بطول التهجد والقيام وأكبروا فيه من الإستطار والتسبيح عتاكم تفوزوا بدار الثلام مع النظر إلى وجه الجلال والإكرام فإنه لم يمر على الإنسان شهر خير له من شهر رمضان ففيه يسعد السعداء ويشقى فيه أهل الشفاء والبلاء كما قل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتا على المسلمين شهر خير لهم من رمضان وما أتا على المنافقين شهر شر لهم من رمضان فهنيئا لمن صلى في هذا الشهر وقال وعبد فيه ربه واستقاه عباد الله إن هذا الشهر قد الله جل وعلا فجعله من الأشهر الحرام وأوجب فيه الصيام على أهل الإسلام وجعله أحد أركان الدين العباب شهر أرسل الله فيه رسوله وأنزل فيه كتابه وفتح للتائمين فيه أبوابه وجعل صيامه أفضل الصيام وقيامه أفضل قيامه فلا دعاء فيه إلا مسموع ولا عمل فيه إلا مرفوع ولا خير فيه إلا مجموع ولا ضرر فيه إلا مجموع شهر جعله الله محقة تزود للمتقين وفرصة للتائبين النازمين كما روى الإمام الحازم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول يوم في رمضان صفتت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح من هذاه وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق من هذاه ونادى مناده يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار الله الله عباد الله اغتنموا شهر النتاب وما وعدكم فيه ربكم من جزيل الثواب فإنه شهر ليس كمثله من الشهور السعي فيه مشهور والذنب فيه مصطور والشيطان مبعدا مصطور عباد الله هذا أول الصيام قد أقبل عليكم بالمصفرة والرحمة فلا تصرفوه عنكم بالصفة والنخمة وإنه عما قريب مرتحد عنكم فشاهد لكم أو عليكم مؤذن بشماوة أو سعادة أو زيادة أو مقصال فاجتهدوا فيه بالتهجد والقيام وفعل الخيرات وأبشروا أيها الصائمون والصائمات أبشروا بباب في الجنة يقال له الريان روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم وابشر أيها القائمون والقائمات بمحو للذنوب وتكفير للسيئات روى امام مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا وفر له ما تفزم من بنده وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الظنوف حيث اجتنبت الكبائل وأبشر أيها المتصدقون والمتصدقات في هذا الشهر الكريم يقول اللهم جَّوع وَطَعم الطم على حّ بسكين وَتيم وسَ وسكين وتيما وأثرا إما يصعمكم لجله لا نريد منكم شداءًا وَلا شة إ نخاص من الربّنا ي عوس أنطرير فط الله شَ ذلك اليوم وَ الطهُ نفرة وسة. وجزاء بما صبروا جنة وحريرا ويقول عبد الله المعباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجوذ الناس وكان أجوذ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فهلو عباد الله هلو إلى هذه القنوز الكبيرة وهذه الخيرات فإن هذا الشهر ما هو إلا كما قال الله شل وعلا أيام المعدودات فالظيموا أيها المؤمنون هذه الفضيلة في هذه الأيام القليلة فأسفروا فيه من التجدير والتهليل والتسبيح والذكر والدعاء والصدقة وصلة الأرحام والإحسان إلى المسلمين والأقارب والجيران فإن هذه كلها أعمال خير ودر وبهذا الشهر تضاعف الحسنات كما رأى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل على كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجز به ومعنى أن الحسنات تتضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مئة فهم إلا الصيام فإنه يضاعف إلى أطعام كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا والصيام له سلة بالصبر والصبر يقول الله جل وعلا فيه إنما يوفى الصادرون أجرهم بغير حساب وعليكم أيها المؤمنون في هذا الشهر العظيم بكثرة قراءة القرآن في هذا الشهر فإن له سلة في هذا الشهر كما قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان الإمام السهري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان قال إنما هو زلاوة القرآن وإصحام الصعام وكان الإمام مارك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان يجر من قراءة الحديث ومجالة بأهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف وإذا كنت أبي من الصائمين فاحرص على أن تضيف إلى قومك ثلاثة أشياء فتدخل الجنة روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم للصحابة من أصبح منكم اليوم صعينا قال أبو بكر أنام قال من اسبع منكم اليوم جناده قال أبو بكر أنام قال من تصدق بصدقه قال أبو بكر أنام قال من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعهم هذه الأشياء في إمرئ إلا دخل الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكثاب الله الشهيدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا الحبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله جدا على بعد ذلك ستة أشهر أن يتقبله منهم ونحن نرى كثيرا من المسلمين يستعدون لاستقبال هذا الشهر الكريم ولا لا يستعدون له كاستعداد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم يستعدون لشهر رمضان بالمآتن والشهوات ويستعزون له في التدهير والإسراف ويستعزون له ويستعزون في هذا الشهر للسهر في المقاهي ونحب الوراق وطعاة القمار والصهر في الملاهي مع الفساق والفجار أهكذا كان الصحابة رضي الله تعال عنهم أهكذا كانوا يستعزون لهذا الشهر العظيم الزكي المبارك الكريم aha هذا كان الراعي الأول من المؤمنين طراه ينام في النهار ولا يستيقظ الا في اخر النهار واذا استيقظ في اوسط النهار فانه يتخاطب مع اول من يجده امامه بدعاء اني صائم بدعاء اني صائم ويحسب ان له مزيه على الله جل وعلا فلا يتحدث طعم هذه العباده ولا يتلذب الإيمان ولا يكون من الصائمين إيمانا واحتسابا إنما هو من الصائمين تقريدا إنما هو من الصائمين لكي يقال هذا ما قام شهر رمضان ثم بعد ذلك يستيقظ في آخر النهار فيأكل من الشهوات والمنذات ثم يسلق بصره فينظر في هذا الجهاز الذي أصاب الأمة جهاز التلفاب فيظل لسنه في دينه بدنيا فينظره هو وشمسته واولاده الى رجل يعانق امراه يعانق امراه سافره متبرجه هؤلاء الذين يستعدون لشهر رمضان بنشر الفاحشه في الذين يعدون له المسلسلات والفاحجة في أبناء المسلمين ثم على ذلك يخرجوا من بيته إلى أين يتجر يتجروا إلى بلد الله كلا إنه يتجروا إلى المقاهي يتجروا إلى أماكن الفسن والفجور فيتمعوا من سبب الله والكلام البليم ولا يتحرك له ساكن ولا يغير على محارب الله جل وعلا والله جل وعلا يطني عن الله وإذا فآط له الجاهبنا قالوا سلاما وال... وأحسن فيه من يتوجه إلى المسجد فيصدر اكحتين مع الإمام أو أربع ثم يغادر هذه القلوس هذه القلوس الطاهرة هذه المراكة من رياض الجنة فيغادرها ويتجل إلى هذه الأماكن أعكد كانت صحابة رضي الله تعالى عنهم انقلبت الموازين انقلبت الأمور رأسا على عقب فأصبح شهر رمضان فرصة لترويش المخدرات فرصة للعب القضاء ليس فرصة لتطهير الآتاء ليس هو شهر كما يراه المؤمنون ليله أزور من الأيام ليله أزور من الأيام عليكم أيها المؤمنون أن تستذل هذه الفرصة عظيمة وتوقوا إلى الله جدا وعلا وتحرر أنفسكم فإن يكون على يوم العظيم مقبرون على يوم الحساب لا ينفع فيه مال ولا بنيون إلا من أتى الله بحق سليم لا ينفعك إلا عملت الثالث أمام الله جل وعلا يا أيها الغافل هل أنت غافل عن نفس الحليب؟ هل أنت غافل عن نفس السردس والحليب؟ ألا تريد أن تحشر مع البشير النبيل؟ ألا تقاه من اليوم العبوس القنطرية؟ فليكن بصركا من النظر إلى ما حرم الله معدولا وسمعك عن سماع القبيح من القول معدولا ولسانك رطبا بذكر الله مشهولا وما نفذي ما يحب الله ويرضى معدولا إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أيها المؤمنون إنه شهر يقبل فيه المؤمنون على الله جل على شهر ليس كمثله من الشهور شهر ليس كمثله من الشهور فيه ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر خير من ألف شهر أين أنت يا أخي أين أنت من هذه النعم استيقنوا أيها المؤمنون وأيضا بارك الله بكم فإني أريد أن أنبهكم إلى عمر هو من الأهمية بمكانه أنتم تراحلون هذا البلاء الذي عقاب الأمة الإسلامية في جميع قلدانها وفي جميع أنصارها وأنصارها من تقتير ومن ست للدماء ومن انتهاك للأعراف ومن انتهاك للأموال فعليكم أيها المؤمنون بالتضرع إلى الله جميع وعلا والإجتهاد في الضعاء إلى الله سبارك وتعالى عسى الله سبارك وتعالى أن يتقبل دعاء أحد الصالحين منا فيرفع عنا هذا البلاء فيرفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا ما اصابنا من البلاء اللهم ارفع عنا اخوتي في الله توجه لي توجه إلي إطار هذا المجلس وقالوا لي انهم قد لنا او رخصوا لنا في مسألة الماء والكهرباء ولم يبقى لنا إلا تطويق هذا المسجد بما يليق به من ذلك الصور فعليكم أيها المؤمنون أن تمدوا أيديكم جميعا وأن تتعاونوا في بناء بيوت الله فلا تنتظروا لا وزارة الشؤون الجينية ولا وزارة العزل ولا وزارة تجريز لأنتم المسؤولون على بيوت الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي طريه عنه عائشة رضي الله تعالى عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنبق وتطير وعلينا أيضا أن نتعذب بآداب هذه المساجد فإنها بيوت الله جل وعلا في أرضه يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها أمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زار في بيته وآذاب المساجد مرضوع يطول فيه الخطف والكلاب فيه إن لم تقطعه لا ينقطع فلعلنا تكون لنا خطبة في آذاب المساجد اللهم ارحمنا بالقران الكريم اللهم ارحمنا بالقران الكريم اللهم تقبل صيام رمضان وقيامه اللهم تقبل صيام رمضان وقيامه اللهم اهدنا الى الاعمال الصالحه اللهم اهدنا الى الاقوال الى احسنها اللهم اهدنا من الاعمال الى اقومها اللهم دلنا على ما تحبه وترضاه اللهم دلنا على ما تتبه فترضاه اللهم اشعرنا في هذا الشهر الكريم من الغارمين ولا تشعرنا فيه من الفاسقين اللهم لي قلوبنا اللهم, اللهم اشت صدورنا اللهم اهدنا في من هديه وتولنا في من تولئه وعافنا ديما وعافيك وبارك لنا ربنا فيما اعطيت اللهم اجر الشيطان من صفوف المسلمين اللهم اجر الشيطان من صفوف المسلمين فمن نوم المسلمين ومن بيوت المسلمين ومن بيوت المسلمين ومن متااجك يا ارحم الراحمين اللهم وحد صفوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم وحد صفوبنا اللهم بين قلوبنا اللهم أمنتنا على توحيدك اللهم أمنتنا على لا إله إلا الله اللهم إنا نبراء إليك من الشرك الأكبر والأصغر اللهم إنا نبراء إليك من المعاصي والذنوب آمين اللهم معي الجنوب. اللهم ظهر الجنوب. اللهم زلنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اشعلنا من المتنسكين بالقرآن والسنة. اللهم اشعلنا من المتنسكين بالقرآن والسنة. اللهم زلنا الى الاعمال الطالحة. وجذنا اللهم الاعمال الطالحة. وзаصل الله وسلم وبارك على نبيه وعبده صلى محمد صلى الله عليه وسلم واقم الصلاه